ادن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين إذا سرزلت الأرض سرزالها وأخدرت الأرض أفطала وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شريرا الله الله الحمد لله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر واستغفر وإنه كان توابا